أبو فاضل عنغر مطعون بسيفل غد أبو فاضل عنغر مطعون بسيفلغد أبو فاضل عنغر مطعون بسيفل غد أبو فاضل عنغر مطعون بسيفل غدون شبت طايح والجفوف مقطع صح تياري تنقيح مصرع شبت طايح والجفوف مقطع صح تياري تنقيح مصرع يم أخوه حسين ويه المدنع يم أخوه حسين ويه دمعه يصرخ بحسرات من شاف القمر ابو فاضل عن مطعون بسيوف الغد ابو فاضل عن نهر مطعون بسيوف الغد ابو فاضل عن نهر مطعون بسيوف الغد ابو فاضل عن نهر مطعون بسيوف الغد يا بلبل راية طاحت من قطع شفياني <تصفيق> يسهم من تسجات صابة في عيني <تصفيق> راية طاحت من قطع شفياني سهام المدجج صابع عله شلون جسم احلى الثرم وذرينا شلون جسم احلى الثرم وذرينا وانت من كاف الخطر بتحدى ابو فاضل عن النهر مطعون بسيوف الغدوه ابو فاضل عن النهر مطعون بسيوف الغدوه ابو فاضل عن النهر مطعون بسيوف الغدوه أبو فاضل العندهر مسحون مثيوب الغدو يا ابو الفضل عبا <تصفيق> انت صار ظهره حسين من شافك طحت يقطح كفيني يا اخويا صحيت انت صار ظهره حسين من شافك طحت يقطح كفيني يا اخويا صحيت ريت هاي العين تعم وما شفت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 انفتاح من طاح العالم ما بك صوت عباس الحرام شفت على التربه من طاح العالم جيت بك صوت عباس الحرام من منه هو يحمينا يا, يا اخويا من الظلم من هو يحمينا الظلم يا الحملات يحمي فاضل عن نهر فاضل عن نهر مطعون فاضل عن نهر مطعون فاضل عن نهر مطعون بسيوف الغدوه ابو تجن في عنك يسهم صوبني لي صوب بعينك يرتجف فينك ولا تجفي عنك يسهم صوبني لي صوب بعينك لا أشوف بعيني موثرينك لا اشوف بعيني موثرينك رد تحمل عي ما اشوف النحار فهد العنغر مطعون بسيوف الغدور ابو فهد العنغر مطعون بسيوف الغدور ابو اخويا المنشكي حالتي عالجفن عذار خلت دنعتي هي ابو فاضل يقوم وانظر حالتي هي ابو فاضل يقوم وانظر حالتي رحنا ايتام وحرايم لليسر رحنا ايتام وحرايم لليسر أبو فاضل عن نغر مطعون بسيفل غد أبو فاضل عنغر مطعون بسي وفل غيدون أبو عن نغر مطعون بسيفل غيد أبو فاضل عن الغر مطعون بسيفل غيدون أبلاضل ح الإخراج والهندس الصوتية قيصر الغراوي. قيصر الغراوي قيصر الغراوي وحيدر الغراوي وحيدر الغراوي